وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِن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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن غلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظمنهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه